السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرع منتدى صلاب طب www1 www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الشباب. طيب في, ف.. ف.. ف.. ف.. في, في نعم إن بس أو على كده شاء الله بس طيب تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان طيب, <تصلم عليك. تصفيق> طيب نبدأ. بقى نبدأ إيه؟ نبدأ مع بعض، ان شاء الله، والله رنت من بلحد أخبرك رنت حتى في شارع ماي ناس أوبا كم عاد دورها ههه شاء الله اللي لا لما بتجي في كش ده فن ده فن قوي خاصه ان شاء الله دي ده خاصه في خلاص البيت جدا لكن شاء الله بقى المواضيع بقى من هند من هند الناس آه... ما ولا انرضش قوي ست طيب ماشي وكده ما ليه ما انرضش غير ده البراحه لا السلام لو مشيت انا عشان كنا عملنا واخد ولا اي حاجه اسمها طيب ماشي محمد معاك محمد ماشي طب يا هدى بقى نبدا نبص على جدول السائقين داخل اه بصوا يا بس في جدول بس وحيد في جدول واحد بس عندكم اللي هو في ارقام هتجي جنب وحل النم صحه لا صحه 41 تيجي بقى كده ارقام تحت اللي ارقام بقى... تحت ما يعني هنا ان شاء الله شوية, شوية. يعني مش على هيجي هي كلها واحدة واحدة. ما ان شاء الله تعرفش على كذا كذا فكر... على اللي بيطلع يلا حد فكر ليه؟ يلا عم فكر اللي بيجاي برافو عليك هنا كده عندنا هنا في هنا ستراتوم على البيس اوف دي بلانك اهو أو دي على املئ ديزاين سيستم تحتوي على البيت او the ناس خلي بالك بقى ايه المكونات اللي هنا اللي بيقوم مع اللي كل شويه بيدينه كل شرط مين الير ايوه تمام الكونباك و والستيجوز بيقوم مع كل دوره وهي oh, دايما مرة ثانيه ان انا مين بقى اللي انا زي ما اللي هي مين اللي هي الديت oh, هي دي تبدا موجوده دايما ما تقعش ابدا هي المسؤوله عن الانستليشن او في ابتو لير عشان لما جابنا في البدايه و تو لايرز غديناهم منفصله صح اللي داخل الاخ الشنطريا بيديها ارض منفصل خاص بيسميه البيت ار لكن ابو تو لايرز بيجيبوا اسمه السبايرلي يبقى الترتيب مختلفه هنا في ستريت ار وفي اللي هي هنا ايه في سبايرلي سبايرال Spiral طيب تمام خلي بقى نفكر الماس وايس دي أو دوره الشهرية تبدأ بأول يوم ينتج فيه أول نقطة دم مع أول نقطه دم هي سايكل. سايكل بدايه سايكل، ونهايه سايكل فائده مع هذا كده بداية جديده ونهايه سايكل ايه فائده هذا كده اول أول يوم دم هو بدايه يعني مالت أول يوم في السايكل يعني أول يوم في السايكل هو أول يوم دم. خلاص كده. ده لما أي مثلاً اليوم العاشر من السايك اليوم العاشر أظني إنه هنا وخمس يام بعدها ده اليوم العاشر يعني انا لك بقولك نشتب بأيام الضارة هختي بلدك أيام الضارة من أول يوم نزول الدم ده أول يوم عند دمك وتبتهت الضارة بنزول الدم الضارة يبقى الصيّر خلي بلكم الصيّر من أول يوم إلى أول يوم دي اسمها الصيّر طيب الديوريشن بعد دكترة الديوريشن, الديوريشن. يبعث أيام الديوريشن كان يوم معاها دكترة أما كلمية الدم فدي اسمها amount كمية الدم اسمها, اسمها امام اما انا عندك سايكل يعني ايه من اول يوم يدود الدم لأول يوم يدود الدم الظهر بعدها اسمه Cycle اما Duration فدي عدد ايام اما الامام فديه كمية الدم عندنا ابرج بعد Cycle و ابرج Duration و ابرج امامي شاكينة عندكم شايفين دا عندكم, عندكم الايام و شو اسابيع الابرج Cycle كم كم حت بيها حت مكتوب عندكم ايه 3-5 five 3-5 to five i 300 dni, to 5 dni, 3 dni, 3 dni, 3 dni, 3 5 30 dni, 5 5 5 5 الاماونت الدورة الدوره 3 to 5 weeks بصوا التركيبه 3 to 5 weeks cycle 3 to 5 days to منها 3 5 من 21 يوم وحتى 35 يوم الافريج 4 اسابيع 22 الافريج 28 اما عدد ايام في 3 to اما الاماونت من 3 to ويضاف هذا اللبن إلى أنواع اللبن معروفة زي كوراستران زي سطفرس ميلك هنا في نوع دالي اسمه اندوميتريال ميلك دي السيكريشان تحت لسي الاني هرمون هرمون البروجسترون فعشان كده هل هي فيه؟ إثناء سيكريتري فيه طب ليه إثناء سيكريتري ليه؟ لأن هنا الاندوميتريال غامل جدا بالسيكريشان في الدوميتريال فيه تخزية عميزة فإثناء السيكريتري ايه؟ في فيه, فيه. معانيا دي أ جدول صحة عند. يقارن بقى الجثرة ما بين إذا أربعة ده جدوى ده من هنا. جدول هذا الجثرة إحنا هنا اللي هو بيقارن بين إذا أربعة فايز الفين ثلاثة. ما بين ثلاثة الفيض. اللي هي ليشنا ليشنا فايز؟ والفين تجرب أو نسميه حاجة تانية هنا الجثرة. Project فعلينا ان المقارنه بدو مقارنه ما بين الريجنرالشن ما بين الفلفل ما بين السكريتريت في واحده يلا ده اوعى لكثره تقعد تاني يوم كل واحده من يوم تصفى لكثره الريجنرالشن ده بعد الدوره بتقعد يوم ليه يمين بس ايه اللي يحصل بقى لما انهار الريمترين ده كله انهار الريمترين ده نقفل يجي بعمل باعم كين تبصيليا بروفية جدا على إنجليزي، يعععني بس جري ليش ناريشن جاست ما ضاق في كذي، فأول يوم يومين اسمها ليش ناريشن فيه إيه هدفها رؤية الدم، ليه لأنها تنمو مع كاتينز غلبته، بس حسنا كذا أي حد يجرح لديه الدم، فاسمها ليش ناريشن، وليه دخلت في وانس تو داي بعد المسردش، إبى أول يوم يومين اسمها ليش ناريشن فيه مع لكن هنا ال إيش أو هذا كذا وكل ده كان اربع اشهر تقريبا صح ولا يعني كل ده كان تقريبا 14 يوم فتقريبا التسعه ايام دي, دي بس هنا مثلا اربعه بس او 3 تيام أو او وين يوم أو يوم او ايه بكت 10 تيام. عشان كل ده تقريبا تقريبا او اكتر شويه معايا كان ال فيت من 9 ل 10 تيام. خلي بالك بس انا هنا لي لكن خلي بالك كمان في اللاهي سيد نفير مفهاش بنش حاجه معروفه الكربه الصوتيه ايه عمر من اول الكربه بس يموت ليه عمر محدد جدا جدا جدا وكانها ساعه ميه قضيه بعد اسبوعين بالظبط بيموت الكربه الصوتيه طالبه نورمان طالبه نورمان مو في طلبة. طلبة. طلبة ممكن موت بدري اب نورمان مو في موت اتاخر شويه اب نورمان لكن طالبه ده نورمان الدافع هيموت بالظبط بعد اسبوعين بالظبط يعني معنى كده سيد نفير المعتمد على الفويس المعتمد على القوة الاقتصاديه مدتها قد ايه 2 ويكس 14 يوم ما فيهاش رينج معايا ده كده ما فيهاش رينج معايا يبقى خلي بقى عندنا هنا هنا هنا 14 ايه 14 يوم فتعالى شبه هنا الاستيكنس بتاع الليوتر اللي هو حبة حبة في ابيش نشام فيه الي تعالى اليوم ليومين الاستيكنس ده من واحد لاثنين ميلي بارد يبقى واحدة ودائز واستيكنس واحد اثنين ميلي جدا من دكاته قوي واحد لاثنين ميلي فين في البرولوكس وهيضارك فين كمان في يعني هنا هي أربعة. يطاعت سبعه يبقى هي في بكام؟ 3 على 4، بكام؟ معايا يبقى السيتال دي كل سيتال ال دي بي ده 1.2 في في كمان في الاي السيتريت دي يا شباب؟ طيب على ايه؟ على ونبص على الستروما والبادس بتاعتها معايا على الفار هنا بقى ايه في البداخينه ما بين الجلاله واللي بيتي من جوهالك والستروما وبلازما الايه اللي جواها يلا يا دكتور اتوقع كده عشان تتوقع يلا توقع يا اللي هو في الفيشنريشن اللي هو لسه بيتكون يبقى ازاي طويل ولا قصير صح يبقى هنا في ريشن ريشن يبقى طب في لانه يمكن ان يكون مهم جدا لانه يمكن ان يكون مهم جدا لانه يكون في جدا لانه يكون مهم جدا لانه يكون مهم جدا لانه يكون مهم جدا لانه يكون مهم جدا لانه يكون مهم جدا مهم جدا لانه يكون مهم جدا لانه يكون مهم جدا لانه يكون مهم صح يصير إيه زي ما عاد كذا هي اللي تكون بعد كذا مختلف بعد كذا إيه التشخيص؟ قال لي بس وردها تقول يوم الاربعاشر وجبة صحن بعد يومين تبقى بيرين يوم يومين سوبر يوم يوم يعني ما لا بس لا هج. فلوس إيه عندي في بالي الكلام عشان في صار نيوتر بقول يوم يوم يومين يعني في 2021 متوقع دي صب نيو ولا ما مش ممكن او فوق خالص يبقى ده يا ان شاء الله اه 2011 دي خلي بالك, خلي بالك. 2011 مرتبط بالتاريخ فخلي بالك دا جاتر دا جاتر هنا معناها ان حصل ده مش دات يعني ايه انا حافظ اللي اتحصل توكن اوثيشن ولكن علي 22 هلاقيه في ايريكال او ما تقاليش خالص فدي 22 مش لاقي تطبيق دات بس هياخد خط الحاجه الثانيه بقى ده كده في حته عندنا مهمه اسمها اندوميتريت ديت الاندوميتريت ديت يعني ايه ده كده انا ممكن كدكتور لو انا بتاع استولوجي لو استولوجي ممكن ياخد عينه ادريشيا واقول لك ايه اللي يوم كامل من حاجة تتعيدني قوي هو لما ليه شطني يقدر يوم 14 15 لما ليه شطني مثلا يوم 17 سبرا 19 فوق 11 وهكذا ليه حاجة تفعى استلاشكال ديينج عشان ما تعانيها تبعا كده يباني شخصين حاجة تفعى في الدنيتر ايه من يعني قوي من كده او او لا مش طبع secretions ليه برون؟ في لا لا مش ما لو بايه هرموني بروشتونه عليك ليه او تبريد بروشتونه لو بروشتونه المود من جدا وسكرتون قوي قوي عشان فيه داست في دهشة هنشخصوا القصة في دهشة كم هنشخصوا اللي جوا كم ضعيف ودلش بوليس قصة ده لايك ده تلاتة هيسو يوم في كل شيء ماكسمال مع بصوا يا يعني معديكم بريستيرون ده انتي مكسله فيشن في لقينا البنت بقى طلعت فيشن الكتير قوي فبت بقى يبقى الاجابه الثانيه ده كانت مره ثانيه دا كان دا ها فيه فيه. لا انا عايز بس طبعا عايز الماتش عارف الناس كلها الماتش أجمع مخلص الماتش بس بعض خلاص تفتح بالمدش معايا دا كتا؟ يلا بقى دا كتا! معايا بقى! فريش نشش لاعمل ازاي؟ في تارجيزة او تنجويدة لكن بعد كده في البروليكت في كلامنا هو عزينة في تارجيزة طول كلامنا وفي طب نيوفيال بيسكل في طب نيوفيال بيسكل طب دا جدا الجنال تتوقع الجلان كي شكلها عامل ازاي؟ فريش نشار بيه؟ شكلها عامل ازاي؟ تمام؟ خاص كده؟ اسمه سفر الرمان ده طب في البلوتس اطول شويه طب في السكيتري بص عارف ازاي بص لغاسه فكره جسم مش عارف تروح فين فبالكتر ما هي قوي اوي شافت واحد ازاي اسمها سور توز ابيرنس بص رح ازاي او كرق سكروه كرق سكروه او سور توز ابيرنس سافرها لكن اوعى تنسى ان جواها ليه كمان اوه عزيزة في مين جوه secretions جوه يبه هناك الكلام ستكتر تكبر أكثر في ال لكن تكبر أكثر أكثر في وده الكلام مش كتر؟ اسمها او ممكن اسمع منين تعرفوه كده اتطلب الحمد لله ها ها دي هدفعها الشيكريشن وبعد كده اه اه خرجوا منها من الديش كلها هي دي هدفعها كده يعني هيا هزبق سكلان فر هيدا ليه باقي الشيكريشن فلا هي الشيكريشن اللي ترغب معايا يا جاترة يبعين في بقى يا جاترة ناصف فيه الرشن رشن بقى سمول تكبر افتر تكبر اوي اوي اوي تابع الاستروما ضعف ترنش ترنش قليل تبدأ تخيّنا والضفيع الضفيع تبدأ كتر الاستروما في سؤال هل الإيمة دي significant؟ أو ليه الإهمية؟ آه ليه أهمية ده <تصفيق> الإهمية ده جدا عن طريق ليه الإهمية الجامدة يا شباب؟ الإهمية الجامدة خلي بقى لكم الانيبية ده ليجي implant ليجي يمسي في الإنمتر هيجي يخرج يخرس في الإنمتر عليهم هذا الإنمتر ده يبقى ده الحديث ولا عشان كويس <تصفيق> يعني الإيمان في الإنميثرة. إيه وضعته؟ إيه؟ و اصل خلينا نيجي السوفت ولما اديتها سوفت على كاتر ممكن ايه ممكن امبلانت على مين على ال دي اس اف اللي عندكم دي مهمة خلي بالكوا دي جدا for implantation وظيفتها دي كاتر عشان هي راح تعمل امبلانت مش بعد عشان هي هتعمل جامد implantation الكلام هنا في سوفت انديتريوم وبالتالي implantation يبقى ايه يبقى اسهل ومع دييمه لازم يكون عندي ايه مين أو سيتيك ايه ده يا دكتوره لوكو سيتيك انفكتريش ما عندينا اييمه ثانيه اي بلازما كتيره بيطلع لنا رمايا كثيره مع مين كمان معانا لوكو سايتس انفكتريش لوكو سيتيك انفكتريش اوكي فانا رجعنا بقى بده يلا لدافرشن ريشن دي ولا ايه لا لايه تحديد اكثر فين Spiral R3 about two layers. case, so I the key the for the beta layers, where the spiral for the above two layers. Yellow Ketra Marathon. Oh, we don't jest لأني أنا ما بدو ما بدو لكن أنا إذا أتى معروفة إذا مرة تانية شبه. مرة تانية من طبقة من طبقة functional layer و function تحتوي على neck of the, of the تحتوي على the of the, of the تحتوي على the base of the واجد الكومبتسم متجوزا أو تغايض بواسطة سبايروال أو ماذا تبني المرة الجاية خلي بالك إن أنا تبدأ إمتى؟ بيبقى حمراء يعني حمراء مع دبور أول نقطة الدم تبدأ تنتهي ده سيتنتا ما اول دمه فده سبايكل وانتر سايكل سيكس ديت يعني من اول يوم لاول يوم من اول يوم الدم لاول يوم الدم القدره اللي بعرف السايكل من 3 ل 5 اسابيع ده اللي نعم من 5 اما الامرات من الزيارة بكرة من 30-30 من 30-30 من معايا ده بكرة بعد كده اشياء ليه كده حلو شغل. أنا بس حضاقاتك كنت مع ما أفضل أفضل أنت ماذا؟ ماذا؟ طيب، بس بقى احنا ايه بقى اول حاجة من ثم ثم productive ثم security ما عايزة regeneration from the beta layer Under the effect of inflation, proliferation, and secretion, under means of proliferation. Mean, yani, the, the, the, the, the, the, the A regeneration, to 1 4 4 4 4 4 الجران في الكاكاو في الجنراليه جدا تمثل المصدر ده و تشوف وتشوف معاها الكاكاو حتى اقصر امتى في التردد في الجنراليه وزيد جدا جدا جدا جدا وزيد جدا جدا كورتشكو او زي إثنان منشار تو صوت ابيم ومليانه سكريشن ومليانه سكريشن هتمتى في التبتريات في اما الامثيليم يبقى الجيوبويتر في الجنراليه اقصر شويه في فرس اطول اوي وفي كمان طبن يقدر بيسكور في في ايه الاستروما تبقى الفياء تدخل تدخل اكثر مع اجيمة مهمة فور ايمبلانتيشن و تدخل الفلانتيشن اما البسل تبقى قليلة شويه في بيسكور سفير ادت شوية في برست سفير معاهدة كثرة وباكاها تبقى محطرة بقى سفير و سفير الأرضي ده بيحصل فيه تي افشري فيه, فيه, فيه, فيه, فيه, فيه, فيه. ده خش على مهمه جدا جدا ازاي بتحصل اندستريشن لازم يا جماعه تعرفوا بقى ايه هو الساكر الادميستريشن تسري خلي بالك ان انا بتحصل في اللي هو اللي هو اللي هو دي كلها و سر مع معاده هو هذا ال الاسمه اللي اسمه او ار تي هو ده اللي بيتحكم كده نشوف بداية جدا جدا ما نفوش بقى كده كده وفي تيستريشن كده غني اللي بيتنا غالي جدا ديمين في الالبرستون ايه اللي بيحصل بقى اول حاجه بتحصل بدرا هو نقص هرمون الالتروجين اللي الكورستن بيموت ولما يموت الكورستن بيقل هرمون مين الالبروستون اللي كان ماشي مين الالدريت يعني معنى كده لما يموت الكورستن ويقل هرمون الكورستن اللي كان ماشي هيكت دي ما مش هتعرف تعمل ازاي دلوقتي ايه اللي هيحصل له هيكت صح ولا لا هيكت معايا بفترة. خلي برسة لجارسة ان هنا كان في إيد تيت أرتي وان هنا كان فيه سبايرل أرتي لما يحصل كل لبس أو في إنديميكيه. لما يكون كده لجارسة الأرض دول اللي هو السبايرل اللي يحصلونه؟ هيبقى تورشوس قوي تورشوس جدا وتورشوس أبطو ثمانية كوين ويحضر فيه ثمانية كوين بالمنظر ده كده في إيد تابت بالمنظر ده حصل فيه كل لبس وبقى فيه مع بعض، إيد كوين ده 8 مضاع 1-2-3-4-5-6-7-8 فهنا يا لما shrinkage the collapse of عشان الproject from الارضي بقى up to 8 الدم بيخش لما يخش الدم في القرص اللي هو بقى فيه كويس جدا ايه يحصل هنا؟ هو هذا ايه؟ اذن هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب هذا هو هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو دي بإلي لما إلي فريشتون بيجي الكويت في السبال آرتي. آرتي ثمانية كيلو. مع جد الضغط الضغط لما ييجي بور السبال آرتي بيحصل إكتر غذيشة طفلكوسايدز. الطفلكوسايدز يعني ما يعني حتاكل إلكتروما. حتاكل إندريديم. يبي في كابيت. بس في يحصل في كابيتور. في وين في وين في في, في, في, في يتكون في الإندريديم. يبقى لما يحصل extra position of leukocytes على كترة ال هتاكل ال تعمل في لما قوي ده في مع كله في معايا كده يبقى اول حاجة بيحصل على projection كلها في increase coiling extra of مع this integration يعني لسفحات دي كلها الهواء دا كله بقى اسمه دي داستروما الستروما بقى فيها في عينة. بقى فيها في الضغط تطلع تطلع منه لما طلعت منه The next one. ما يجب ان يكون هذا هو هذا هو هذا هو لا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو كل هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا في هذا هو هذا هو هذا ده هذا هذا الساري ده اللي هو ايه اللي بيحصل ده ليه الباسو سيكشن صوماليا باثولوجيشن ونزول الدم من اقل سم من البين والصايل ليه لا؟ ليه كده ليه باثولوجيشن اول صوماليا باثولوجيشن ليه كده ليه بيحصل كده خدوا يا جماعه اسمها بروستجلاندين الحواط كله دي البروستجلاندين تعالوا قلنا اذا كان ازاي بيحصل هذا الحوار اخرى كلمه معش حد ايه حته فنيه جامده جدا الحيطه دي كالسرق ان رجلك وجستان رجل فرنسي، خاد فيها جيسة نظر فيه فقط بصوا بقى لو اخذنا اي خلية باسم الانسان واليوم هذه خلية واحدة من خلايا الاندوميتيا معاها لبكرة واليوم هذه خلية واحدة من خلايا الاندوميتيا اي خلية بالميكرومتر معايا يا شباب اي خلية ربنا حط جواها حمايه اسمها لايفو زوم ايه ده لايفو زوم الايفو زوم دي يا ذكرى لايفو زوم عباره عن اساس جوه قوي انفايز جواه ميتو سيكيشن باي مين بيعمل سبلديشن ويهديها خالص مين الكوزو يتفرقع من برينت ويشعر لها ويولحها ليه قد يتفرقع يعني خليوا أنت ده فجرة البرش الترون اللي اللايب الثوم لجواهة ما يتنور أما كنتش بيعمل ايه؟ بيخليها هنا تفرقع ويطلع جواهة ما يطلع ايه؟ تطلع منها طب سؤال هنا بيحضي هادة كاترة بيجيت مين؟ البرش يعني لما يجي الترون باول؟ ايه بيحصل تراجيه اللايب الثوم؟ بتفرقع ضحرة من صحيح ما من دينه ميت نور اذا اسمها فوسفو ليبين A2 تاديك كده معاهة ثانية انا هيأخذ خلية من خلية ميتر خلية من خلية دلوقتي. اي خلية من دون معا اذا كدره هو في ايه ايه عندي ده بيبقى Stabilize with ودي Stabilize B الميتر الفرشتون بيها طب لما الشبرة عايزين الله يزلط اللي بيطلع بيطلع دكاترة فصفو زايبين لي. طب بيعمل يه؟ اسمه حتى فصفو ليبين بيعمل ايه بيطلع؟ على ليبين حتى في بيه؟ خش ليبين عبارة عجيزة بس اي سيبين بريد ولاه ايه بس فصفو ليبين ليه اسمه فصفو ليبين عاكليه؟ هو عبارة عبركة دكاترة ليه ثري صدتين او صدتين ا دا تشين اسمها اي 2 دا سلسلة اسمها اكس 3 هنا ماسك فيها سيها فانشوريته هنا ماسك فيها اراشيدونيك تعرف اراشي هنا ماسك فيها فوسفيد شفنا فوسفو ريبت يعني معنى كيف فوسفوريد اي ده هيقطع ايتشن الاي 2 اثر كده يطلع مين وده بيتم امين ده الكتره بقى الطوبه الحمراء في لبن كبير اسمه اللي هو, مين؟ هو موجود في اللي هو لكن لما اللي هو قدام مكانه فيه بس ما عشان ده مهم قوي دوت عشان ده ده في الأوبيران عرق نفسو برانسايت وهنقف دلوقتي في نسيب مرة الثانيه في 9 8 حاجات معايا يا دكاتره خلي بالكم بقى, بقى يبقى الصوت ال 2 بيعمل بيكسر بيطلع حمض الاسيت اللي بيطلع بيه بيطلع بروتوناز على فكره البروتوناز ده كده في لفظ اسمه اندو بيروكسيد وايه على فكره قال يعني عشان الاسيت ال بيروكسيد بروتوناز طب ايه ان ذلك هذا المسجد هو مسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من كلها في المسجد من المسجد من المسجد يطلع المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد غير المسجد من المسجد فروسطة <تصفيق> جلندين F2-التا والفرومبوكسين يعني هنا حالة بالمتالله عنده مصنع لصبعه باليدوكروكسايت نوعين فروسطة جلندين F2-التا والفرومبوكسين تعملوا يجب أن تتكلم يا يجب طب طلع حتى بضغط في الوطناء. ليه المنه ده؟ ده, ده ده بضغط لكن بعد ده فيه قفشه سبحان الله سيبه تحت باجرش القفشه كده خفت سنه والداد بقى ايه الداد بدا ينزل معايا بكثره عشان هنا حاطه باجر ديشن وبضغط الفتحه وراح كل الويتابل مايد ده كله ونزل ايه نزل دي خلصنا رور أو بروست بلاندينز وده سؤال اخرى خلي بالك الرور اوف بروست بلاندينز ايه من هقول مرة كده خلصنا على فكرة كده تقريبا السوري كده خلص الحمد لله فهمت وكده الاوبرا سايكل تمام لان الدوت سايكل بيحصل ده ليه مهمة يعني هم لك اين بس في حته مهمه يعني ممكن تيجي الحاله في ان كانات هو ما يستويش معقوله انت ما وما من الريش ما هنا القصه كلها تبدا عشان ده ما بموت ب موت وكريز اوف بروجستيرون نفسه كده لا and مع and تحصل the papillary fringe the papillary fringe ya dafal the clinical of the spiral artery عنه راح على ولما داتا بارو دات راح على كيفة ده حاجة Sinus اللي اسميه اللي اسميه لا Disintegration of the يا بصر كافر بأول حاجة ده ثم بعد كده ده حاجة ثم بعد كده عشان كل كله كل جمالي. حاجه جسميه ولا ونكروز. فجاه التيمبر بروجرافيش في قال لي بص يا مولانا الاي 2 والاي طب ليه يا دكتور ان انا ليه عشان الده لما يفتح راس ار الحنفيه دي حنفيه بكبله كده غاسل كل هذه البيك ده كله منزلاه كله ودم الدشه الضور طب يا دكتور ليه يا دكتور بيحط الاول برستركشن في اللي هو اللي الغريب ده الاول ثم رأيتي بروستا جلانس إيه السر ده تتخلصة كلها دي كاترة أختصة بروستا جلانس إن اللي يتصنع بروستا جلانس تصنيع محلي بيتطلع السترومبوكسان وF2Alpha ده تصنيع محلي ده تصنيع في الانيميتر لك ليه لكن برضا إيتر ليهم طويلة بيروح الأول المايميتر الأول يتكلم i 2 فين؟ ليه اللي يجريك لهم مرة دانية تعمله بعد كده يعني معنى كان لنا رحلة طويلة شوية فاتأثر الغضو ايه الغضو خلي بلدنا لكثرة اللي دم الدور دوت ما ينفعش اهو ما ينفعش تقلط ما ينفعش ليه قبل حد يعرف ثلاثة ما ينفعش دم ما جدا ينفلين. لانه لاكثره تم الدوره ينزل ده اللي سائل فربنا يخلق في الاليميسيان في جيتراس شكله اسمه فايبرينو ليكست شكله يعطي كسر هذه الكلوت ده عباره عن ايه عباره عن الاليميسيان وع عباره لا تدور انه يقايد من الطبيعي المحر طب سؤال خالص؟ ولا اكيد في ميكانية اكيد في ميكانيزم اين ميكانية دي كترة؟ اي فيها اي مين ازاي؟ طيب ايه كمان بيتذا انا قلت مش كويس ايه بقى الريكوين والغير الدبوز في حاجه هو الريجنريشن اللي اسمه ريستيليزيشن رو دي ايه خلاص كله مرة ثانيه ده اللي هو المنسترويشن معانا دكار تحقوا ليه البلط بتاع المنت الضغط بلط والحركة بلت اشان نقول هتنقول عليها برده من عدة مرة تانية ازاي تستطب قدام المنسترويشن معانا دكار يلا بقى اشتركوا انا عايز اقولكم حاجة انا عايز اقوله خمسة key words ازاي دكت خمس كلمات بس بيعرفوه او بيلموه ليه بيحصل المنسترويشن او ازاي دكت المنسترويشن اول كلمة اينه اول كلمه بالكترة هو collapse of entretium. تمام؟ by decreed means pro-strue تبا ايه البرستر collapse of entretium تاني حاجة keyword تانيه عايز keyword هو ايه؟ جدع of the local site عارفين نتيجة ايه؟ النتيجة مين؟ <تص> min... <fahalar>... ايه بكترة؟ ان بقى أكتر بقى أكتر من ثمانية كويس. دان كده بقيت في كويس طب اش جوا دي بتحصل على عمل هنا ايه عمل اكسبيرشن ودايشن يبقى اول حاجه طلعت ثم اكسبيرشن عايز كلمه كمان ثلاث كلمه دي ودي مهمه عشان هي دي ساينس يبقى عليها دور اخذ اياب ايدي هيبقى من اديد ساينس مثل المطر و ده السقف اللي هو فيه فتحات المطر و اخر ايه؟ اخر و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين و و الاخرين و الاخرين و الاخرين من الاخرين من الاخرين و الاخرين و الاخرين و الاخرين من فصف ليبن؟ من فصف ضيبن ايه دوء؟ هنا نقص برسترون راح فرق على لينزوم لو فقال لينزوم رح فرق على فصف ضيبن راح طلع على فصف ليبن؟ طلع عرشلينك قاسر عرشلينك قاسر رح عمل ايه لكاترة اللي هي انفايتو انفايتو, انفايتو راح رح ابدالله عن استرامبوكسانس وفروستاجلنم افدو اللي عمل انتاك لكن بعد الفركشن وبعد السنكرويد ستروما بعد كده ايه فازو مع نزول دم وغسيل كل هذا الالبيتر الماي يدي كل اللي كاتبه الدم الدوره دي عباره عن دم مع مين مع بكافره طيب دي مين بقى يا شباب في حد كده حد جدع كده حكايه بقى عامه طيب جدع كانت يومي اه عامل حاجه ايه لحظه ايه اللي جه لما ده شويه نص الصيف لاحظت فيكم ايشي بري في خلايا في حصلت دي وطلعت ايه طلعت بروستاجلاندين ايه ده دي اللي دخلت الاوبري انا طلعت من المنزل عملت كونكشن مين اللي ذكر حتى فكر خدت حته في الاستيجين ده بالخط كل ما كده نقطه حمراء كده عندي عن التون والموتيرج اوف بيبر كتبت ان ليه ان ليه دور في الالوان في الكلاس ده انا قلت لك ان دور في الالوان حد فاكر الكلام دوت كان لي دور في في اللي هو أيوة أيو ثمان أربعة ثلاثين أربعة ثلاثين أربعة ثلاثين نكتب لنا إثنين إثنين دور في أولياء الستين أو الستين هذا كلا اللوذات بدو في السوق متعيحة بدولة كمان تحيا التون والمدرس يعني طلع بيخليه في كونترش عن نفس نفس الطريقة برضه عن طريق نفس الطريقة بيطلع روسا بيخليه ذي التون والمدرس يبقى خلي بالكم الدخله هنا الايش تدخل اللي تمام ليه دور جاب في الولاد بعد كده عشان كل القصه كلها بيطلع بروستر لندن وراجل فرنسي وجوستاف الاستاذ ده كاتب جايزه نوبل في القصه دي هو اللي قال هذا التسقيل بس كل شيء انقولك عليه كل شويه هقولك على ايزو على وهذه ده مكانه ادو اريا فتعرفوش اتاكد بقى على احد جدول عندكم في في الصاحبتين احد جدول صح احد جدول احنا خدناه قبل على فكرة احد جدول لكن مفيش مشكله نعيده مرة ثانيه هي عباره عني. عن ابران سيرفاي كايت راني كير عامل زي كده ايه زي كده العسل كده الابيض تمام كده و الاسبت ده فالجي هنا ليه بوست بتلاقي كده عامل زي خيط كده من ديوكا و بس نو ولا اي حاجة هو نقطة بس كده على زي ده على النار ويتشكه طب دكاتره في الفكر فيك لا الديوكس بيعمل ايه بيبقى سك نقديت مين نقديت ستيم باركين نقديت مين كمان نقديت سردس طب دخوشنا فيها دكاتره بقى على مين على السيكل اللي بعدها اللي هي تغيرنا السيكل حد يقولي دكاتره تحت اسير هرمون الانتجن اي خليه بيشجعها الانتجن اي خليه الزيت اسمها ايه اسمها سوبرفيشيال ثلج لكن بريستون بيدلع اي نعم الانتر ميلة بسلب رابع عليك الكوب بلو ببسر بيبادات اكتب تاعتها لتسل تحت هرمون السترشي والبريشترون بيقلل الى تسل تاعت يعني معايا بقى يبقى خالص اسمه بقى وحتاما نرجو أن تكونوا, تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طبعا شم دبريو دبريو ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته